بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الحادي والخمسون من التذكرة وذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالتوبة في صورة حسنة ورائحة طيبة فلا يجد رائحتها ولا يرى صورتها إلا مؤمن فيجدون لها رائحة وأنسى فيقول الكافر والعاصي المصير ما لنا ما وجدنا ما وجدتم ولا رأينا ما رأيتم فتقول التوبة طالما تعرضت لكم في الدنيا فما أردتموني فلو كنتم قبلتموني لكنتم اليوم وجدتموني فيقولون نحن اليوم نتوب فينادي منادم من تحت العرش هيهات ذهبت أيام المهلة وانقضى زمان التوبة فلو جئتموني بالدنيا وما اشتملت عليه ما قبلت توبتكم ولا رحمت عبرتكم فعند ذلك تنأى التوبة عنهم وتبعد ملائكة الرحمة عنهم وينادي مناد من تحت العرش يا خزنة النار يا خزنة النار هلموا إلى أعداء الجبار وهذا بين فيما ذكرناه وبالله سبحانه وتعالى توفيقنا والله سبحانه وتعالى أعلم بعض معرفة المشفوع فيهم بأثر السجود وبياض الوجوه قد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري أن المؤمنين يقولون ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون أدخلتهم النار فيقول لهم اذهبوا فمن عرفتم أخرجوه وذكر الحديث في الحاشية واحد خبر ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد اثنان هذا الحديث لم نقف عليه في أي مصدر ويبدو أنه من الموضوعات التي رواها القرطبي غير قاصد ولا عامد. ثلاثة سبق تخريج الحديث وتابع وخروج مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفيه بعد قوله. ومنهم المجازة حتى ينجى حتى إذا فرغ الله إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من النار وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه مما يقول, يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم يقول لا الله في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود وحرم الله وحرم الله على النار أم تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، وذكر الحديث. وخرج أو خرج عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن قوم يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. حتى يدخل الجنة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصل هذا الحديث أدل ذليلا على أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تسود لهم وجوه ولا تزرق لهم أعين ولا يغلون بخلاف الكفار ولياذ بالله سبحانه وتعالى وقد جاء هذا المعنى منصوصا في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي ثم ماتوا عليها فهم في الباب الأول من جهنم لا تسود وجوههم ولا تزرق أعينهم ولا يغلون بالأغلال ولا ولا يقرنون بالشياطين ولا يضربون بالمقامع ولا يطرحون في الأدراك منهم من يمكث فيها ساعة ثم يخرج ومنهم من يمكث فيها يوما ثم يخرج ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج وأكثرهم مكثا فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى يوم أفنية وذلك سبعة آلاف سنة الحديث بطوله وسيأتي تمامه إن شاء الله سبحانه وتعالى خرجه الترمذي في نوادر الأصول وقال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة إنه يؤتى أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيوخا وعجائز وكهول ونساء وشبابا فإذا نظر إليهم مالك خازن النار عليه السلام قال من أنتم معاشر الأشقياء مالي لي أرى أيديكم لا تغل ولم توضع عليكم الأغلال والسلاسل ولم تسود وجوهكم وما ورد علي أحسن منكم فيقولون يا مالك نحن أشقياء أمة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعنا نبكي على ذنوبنا فيقول لهم وبكوا فلن ينفعكم البكاء فكم من شيخ وضع يده على لحيته ويقول وشيبته وطول حسرته وضعف قوته وكم من كهل ينادي ومصيبته وطول مقامه وكم من شاب ينادي وسفاه وشبابا على تغيير حسناه وكم من مرأة وعيد وكم من امرأة قد قبضت على ناصيتها وشعرها وهي تنادي و وهتك و عيد أستاراه وهتك سوأتاه أستارها فيبكون ألف عام فإذا النداء من قبل الله يا مالك أدخلهم النار في أول باب منها فإذا همت النار أم تأخذهم فيقولون بجمعهم لا إله إلا الله فتنفر عنهم النار خمسمائة عام ثم يأخذون في البكاء فتشتد أصواتهم وإذا النداء من قبل الله تعالى يا نار خذيهم يا مالك أدخلهم الباب الأول من النار فعند ذلك يسمع لها صلصلة كالوعد القاصف فإذا همت النار ان تحرق القلوب زجرها مالك وجعل يقول لا تحرقي قلبا فيه القرآن وكان وعاء الإيمان في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث اثنان صحيح مسلم او صحيح مسلم ثلاثة سبق تخريج الحديث وتابع فاذا بالزبانية عليهم السلام قد جاءوا بالحميم ليصبوه في بطونهم فيسجرهم مالك فيقول لا تدخلوا الحميم لا تدخل الحميم بطونا أخمصها رمضان ولا تحرق النار جباها سجدت لله تعالى فيعودون فيها حمما كالغاسق المحلولك والإيمان يتلالا في القلوب وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر أبواب النار نجان الله سبحانه وتعالى منها ولا يجعلنا ممن يدخلها فيحترق فيها فصل قوله إذا فرغ الله مشكل وفي التمزيل عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان ومعناه المبالغة في التهديد والوعيد من عند الله سبحانه وتعالى لعباده كقول القائل سأفرغ لك وإن لم يكن مشغولا عنه بشغل وليس بالله سبحانه وتعالى شغل تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقيل المعنى سنقصد لمجازاتكم وعقوبتكم كما يقول القائل لمن يريد تهديده إذا أتفرغ لك أي أقصد قصدك وفرغ بمعنى قصد وأحكم وفرغ بمعنى قصد واحكم قال جرير بن نمير الجعفي الآن وقد فرغت إلى نمير فهذا حين كنت لها عذابا. يريد وقد قصدت نحوه فمعنى فرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد أي تم عليهم حسابهم وفصل بينهم لأنه لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى باب ما يرجى من رحمة الله سبحانه وتعالى ومعفرته وعفوه يوم القيامة قال الحسن يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جوز الصراط بعفوي ودخول الجنة برحمتي وقتسموها بأعمالكم وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينادي مناد من تحت العرش يا أمة محمد أما ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوها فيما بينكم وادخلوا الجنة برحمتي وروي أن أعرابيا سمع ابن عباس يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فقال الأعرابي والله ما أنقذهم منها وهو يريد أي يوقعهم فيها فقال ابن عباس خذوها من غير فقيه وقال الصنابحي دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديث واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد احيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار خروجه مسلم وغيره من الائمه في الحاشيه واحد ضعيف جدا أبو نعيم في الحلية في سنده الفرات بن السائب متروك الميزان اثنان سبق تخريجه ثلاثة ضعيف جدا أبو نعيم وفيه الفرات بن السائب متروك الميزان والحديث سبق تخريجه متابع وخرج مسلم من حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض م رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والرض طباق ما بين السمااء والرض يد كل رحمة منها طباق ما بين السماء والرض فجعل في الأرض منها رحمة واحدة فيها تعطف الوالد على ولدها والطيور والوحوش بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة وعيد الحديث قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض فجعل في الأرض منها رحمة واحدة فيها تعطف الوالدة على ولدها والطير والوحوش بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد وفي بعض الطرق لأبي هريرة فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرحمة على تلك التسعة والتسعين فأكملها مئة رحمة فرحم بها عباده يوم القيامة قلت أخبرناه, أخبرناه عاليا أعيد قلت أخبرناه عاليا الشيخ الإمام الحافظ المسند أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن عمر البكري التيمي من ولد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قراءة عليه بالصنورة المنصورة بالديار المصرية في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب الفرد سنة 47 قال حدثنا الشيخ المسند أبو حفص وعمر بن محمد بن معمر الدار قري قدم علينا دمشق قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحسين الكاتب ببعداد أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن عيلان البزاز أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي اخبرنا موسى بن سهل الوشي اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا الحجاج بن ابي ديب قال سمعت ابي عثمان النهدي يحدث عن ابيه رضي الله تبارك وتعالى عنه يحدث عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه ان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى السماوات والارض أنزل مئة رحمة كل رحمة طباقهما فقسم رحمة واحدة منها بين جميع الخلائق فمنها يتعاطفون فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرحمة على التسعة والتسعين فأكملها مئة يرحم الله بها عباده يوم القيامة حتى إن إبليس لا يتطاول لها ورجاء أن ينال منها شيئا وقال ابن مسعود لم تزال الرحمة بالناس حتى إن إبليس ليهتز صدره يوم القيامة مما يرى من الرحمة الله تعالى وشفاعة الشافعين في الحاشية واحد صحيح مسلم وابن ماجه اثنان صحيح مسلم وابن ماجه وأحمد والحاكم ثلاثة انظر, أنظر الحديث السابق أربعة ضعيف الطبراني في الكبير قال الهيثمي في المجمع في كثير في كثير ابن يحيى صاحب البصري ضعيف وتابع وقال الأصمعي كان رجل يحدث بأهوال يوم القيامة وإعرابي جالس يسمع فقال يا هذا من يلبي هذا من العباد قال الله فقال الاعرابي ان الكريم إذا قدر عفا وغفر وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قرأ هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال فقال الله تعالى أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر فمن اتقى أن يجعل معي إله آخر فأنا أهل أن أغفر له وخرجه أبو عيسى الترمذي بمعناه وقال حديث حسن غريب وروي عن عبد الله بن أبي أوفع قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لالله أرحم, أرحم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد أو قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسبي وإذا بمرأة من السبي تبتغي ولدا لها إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألسقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها قلنا لا والله وهي قادرة على أن تطرحه فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لله الله أرحم بعباده من هذه بولدها أخرجه البخاري أيضا وقال أبو غالب كنت أختلف إلى أبي أمامة بالشام فدخلت يوما على فتى مريض على فتى مريض من جيران أبي أمامة وعنده عم له وهو يقول له يا عدو الله ألم آمرك ألم أنهك فقال الصبي يا عما لو أن الله تعالى دفعني إلى والدتي كيف كانت صانعة بي؟ قال كانت تدخلك الجنة. قال إن رأى إن الله عيد. قال إن رب الله أشفق من والدتي وأرحم بي منها. وقبض الفتى وقبض الفتى من ساعته. فلما جهزه عمه وصلى عليه وأراد أن يضعه في لحده. فدخلت القبر مع عمي فلما سواه صاح وفزع فقلت له ما شأنك قال فسح ده في قبره وملئ نورا فدهشت منه وقال هلال بن سعد يؤمر باخراج رجلين من النار فيقول الله سبحانه وتعالى لهما كيف وجدتما مقيلكما فيقولان شر ونقيل فيقول الله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وما أنا بظلام للعبيد ثم يؤمر بصرفهما إلى النار فيعد أحدهما في سلاسله حتى يقاتحمها ويتلكا الآخر فيؤمر بردهما ويسألهما عن حالهما فيقول الذي عدا قد خبرت من وبال المعصية ما لم يكن أعيد قد خبرت من وبال المعصية ما لم أكن لأتعرض لمخالفتك ثانية ويقول, ويقول الذي تلك حسن ظني بك ألا تردني إليها بعدما أخرجتني منها فيؤمر بهما إلى الجنة قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وهذا الخبر رفعه الترمذي أبو عيسى بمعناه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال قبل, قبل الحديث الشريف في الحاشية واحد ضعيف ابن ماجة والترمذي وقال حديث غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث اثنان ضعيف جدا أخرجه الطبراني كما في المجمع وفيه فائدة أبو الورقاء متروك ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم متابع عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن رجلين ممن دخلا النار اشتد صياحهما فقال الرب تبارك وتعالى اخرجوهما فلما اخرجا قال لهما لاي شيء اشتد صياحكما قالا فعلنا ذلك لترحمنا قال ان رحمتي لكما فأنت انطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فجعلها له بردا وسلاما ويقول الآخر أريد ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك فيقول رب إني لا أرجو أن أعيد، فيقول: رب إني لا أرجو أن تعيدني بعدما أخرجتني، فيقول الله تعالى لك رجاؤك، فادخلني الجنة برحمة، قال أبو عيسى، اسناد هذا الحديث ضعيف. لأنه لأنه عرشدين عرشدين بن ابن سعد ورشدين ابن سعد ضعيف عن ابن ابن أنعم الافريقي والافريقي ضعيفا عند أهل الحديث وعن أنس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يقول الله تعالى اخرجه من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام قال حديث غريب وذكر أبو نعيم الحافظ عن اسحاق بن سويد قال صحبت مسلم بن يسار عاما إلى مكة فلم أسمعه يتكلم بكلمة حتى بلاغنا ذات عرق قال ثم حدثنا قال بلغني أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول انظروا في حسناته فينظر في حسناته فلا يوجد له حسنة فيقول انظروا في سيئاته فتوجد له سيئات كثيرة فيؤمر به إلى النار فيذهب إلى النار وهو يلتفت فيقول ردوه إلي لما تلتفت فيقول أي رب لم يكن هذا ظني أو رجائي فيك شك إبراهيم فيقول صدقت فيؤمر به إلى الجنة قلت وهذا الحديث رفعه ابن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك أن فضالة ابن عبيد وعبادة ابن الصاند رضي الله تبارك وتعالى عنهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار فيلتفت أحدهما فيقول الجبار تبارك وتعالى ردوه فيردوه فيقال له لما التفت فيقول كنت أرجو أن تدخلني الجنة فيؤمر به إلى الجنة قال فيقول لقد أعطاني ربي حتى إني لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك مما عندي شيئا قال وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا ذكره يرى السرور في وجهه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال المؤلف وفي هذا المعنى خبر الرجل الذي ترفع له شجرة بعد أخرى حتى يخرج من النار إلى أن يدخل الجنة خرجه مسلم في الصحيح وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد ضعيف الترمذي وقال إسناده ضعيف إثنان حسن الترمذي والحاكم صححه ووافقه الذهبي صححه ووافقه الذهبي ثلاثة ومنقطع الإسناد أبو, أبو نعيم أربع ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد قال الهيثمي في المجمع رجاله وثقوا على ضعف